وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد تجديد الخطاب الديني كلمة رنانة تخطف الأذن وتخلب القلب وقد ظهر هذا المصطلح منذ عدة سنوات عندما اعترض كثيرون بحق وبغير حق على أداء الذين تكلمون بلسان الشريعة وأنا لا أشك أن الخطاب الديني يحتاج إلى مراجعة لكنني أريد أن أضع الأمر في نصابه وأريد أن ابين أيضا ما معنى تجديد الخطاب الديني لأن هناك من الناس ناسا يقصدون بتجديد الخطاب الديني إلغاء جانب الترهيب يعني يريدون دفع الناس إلى الإرجاء الوعظي الذي سيؤدي حتما إلى الإرجاء العقدي قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يريدون الشطر الأول من الآية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فإذا ذكرت الموت أو ذكرت القبر وعذابه أو ذكرت ما يكون في عرصات القيامة للمجرمين أو إلى آخر ذلك اعترضوا عليك وقالوا إن الناس يعانون في حياتهم يكفيهم المعاناة الحياتية كيف تذكر الشجاع الأقرع وكيف تذكر منكر ونكير إلى آخر هذا الكلام يقولون لا تيأس الناس وهذا عندهم لا تياس الناس معناه الا تتكلم عن جانب الترهيب اطلاقا انا الان اريد ان ابين ما معنى التجديد في الخطاب الديني لاننا نعاني جميعا من خطبه الجمعه وانا لا اتكلم من فراغ انت وانا وهو وهي اذا ذهبنا الى اي مسجد لنستمع الى خطبه الجمعه أحيانا تكون عذابا الخطيب لا يقول شيئا لغته مكسرة لا يستطيع استنباط معاني تدخل المسجد وتخرج كما أنت قل لما يحرك قلبك محرك جيد قل لما تجد غواصا على المعاني مثلما كان كثيرا في سلفنا الأوائل فأنا الذي أقوله الآن تجديد الخطاب الديني ضرورة مهمة نعم ولكن ما معنى التجديد الخطاب الديني العالم لا يستطيع أن يحلق في أجواء العلم إلا بجناحين الجناح الأول هو العلم ذاته والجناح الثاني هو الواقع الملائم لهذا العلم فإنك إذا قلت علما صحيحاً فوضعته في غير موضعه أفسد كما روى مسلم في مقدمة صحيحه والإسناد منقطع لكن مقدمة مسلم ليست من صحيح مسلم ليست على شرطه أقصد يعني حتى لا يظن ظان عندما أقول رواه مسلم في المقدمة بإسناد ضعيف أنني أقصد الصحيح لأن المقدمة ليست على شرط مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة يعني أتيت بعلم صحيح ووضعته في واقع غير ملائم لهذا العلم وكذلك ما رواه البخاري في كتاب العلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله يعني إذا قلت علما صحيحا ووضعته في واقع غير ملائم كذبوا هذا العلم مع أنه صحيح النسبة إلى الله عز وجل صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن مراعاة حال المخاطب وده هو تعريف البلاغة مراعاة حال المخاطب هذه أول درجات تجديد الخطاب الديني. فالذي يقال للقروي ليس كالذي يقال للبدوي ليس كالذي يقال للحضري. إذا أنا ذهبت إلى بلد من بلاد الأرياف لا أتكلم عن العلاقات الدولية ولا أتكلم عن السياسة الدولية ولا عن الكلام ده ليه؟ لأن هذا المجتمع له أمراض. امراض معينه ينبغي ان اعالجها كسرقه الارض وسرقه المحصول والاعتداء على الجار والنزاع على السقيا كل كل مجتمع المجتمعات له مشاكله الخاصه فانا لابد قبل ان اتكلم ان ادرس هذا المجتمع او هذا الواقع الذي انا اعيش فيه واتكلم فيه وحتى يكون كلامي عمليا قد اخترت اليوم حديثا اضعه كمثال لتجديد الخطاب الديني لان بعض الناس قديما من اهل القياس قالوا ان النصوص لا تكفي عشر معشار ما يحتاجه الخلق والتسعه اعشار في القياس ابن القيم رد على هذه المقولة بكتاب من أجل كتبه وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين وهو يرد على هذه المقالة أن النصوص لا تكفي ما يحتاجه العباد إنما التسعة عشر ما يحتاجه الناس في القياس أرجو أن يعني تنغلق صدوركم من بداية كلامي وتظنون أن المحاضرة علمية صرفة أو أنها عالية المستوى لا بل أعتقد إن شاء الله أنها ستكون مفهومة لكم جميعا وقد اخترت حديثا تقريبا كلكم تعرفونه واخترته عامدا حتى أستخرج منه بعض الفوائد التي يسمح بها الوقت وإلا فهذا الحديث يشتمل على ستين فائدة وهذا بنظر أنا القاصر وإلا لو تناول هذا الحديث عالم مثلا كابن القيم أو بخلافي لأتى بعض ما أتيت به أنا لكنني سأذكر يعني أظهر ما في هذا الحديث وأبين لكم أيضا كيف نقف على الفوائد وكيف نستخرج هذه الفوائد وارجو ان ينتفع بهذا اخواني وابنائي من الواعظين الذين يتصدرون لوعظ الناس وارشادهم الى الطريق المستقيم الا وهو طريق الله سبحانه وتعالى الحديث رواه الشيخان من حديث شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن أبي الصديق الناجي واسمه بكر بن عمر عن أبي سعيد الخدري ورواه مسلم وحده عن هشام الدستوائي عن قتادة بالإسناد الماضي ورواه كذلك ابن ماجه والإمام أحمد من طريق همام بن يحيى العوذي عن قتادة بالإسناد السابق يعني عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري وطريقتي في دروسي أنني أجمع طرق الحديث وأضم ألفاظها بعضها إلى بعض ثم استخرج الفوائد منها فلا أخص رواية دون رواية رواية شعبة مختصرة أما رواية همام فهي أطولها ورواية هشام الدستوائي نحوها تقريبا والحديث حديث أبي سعيد الخدري كما قلت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل في من كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسا فعرضت له التوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا أله توبة قال أبعد تسعة وتسعين نفسا يعني لك نفس التوب يعني قال فانتظى سيفه أخرجه من غمده وقتله فكمل به المئة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عالم فقال إنه قتل مئة نفس أله توبة؟ قال نعم ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبدوا الله معهم فخرج الرجل وناء بصدره الى الارض التي امره الراهب ان يذهب اليها فما خرج غير بعيد حتى قبض مات فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب قال إبليس أنا به أولى إنه لم يعصني ساعة قط وقالت ملائكة الرحمة إنه خرج إلى الله تائبا بقلبه فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة بشر وقال قيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها فأوحى الله عز وجل إلى الأرض فقال لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة هذا الحديث أنتم جميعا تعرفونه لكنني سأتناوله بطريقة تبين عمليا كيف نجدد الخطاب الديني وكيف نوقظ بصائر الخلق فإن الدين هو الحياة بغير دين لا يساوي الناس شيئا لا يظنن ظان مثلاً من الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يجدون الامانه ويجدون الناس لا يسرقون في المحلات الكبيرة ولا الكلام ده أو إن الناس بتحترم القانون أو الكلام ده إن الناس مؤدبين لا إنما هذا بصرامة القانون عندهم لا يستطيع أن يكسر الإشارة ولا يستطيع مثلاً أن يترك الحزام ولا يستطيع ان يسرق من اي مول من المولات الموجوده ويكلم ليه كاميرات في كل مكان ولذلك اي واحد من بلاد المسلمين من العرب ولا غيره بيبقى همجي في بلده فاذا ذهب الى هناك التزم جدا ويصير واحدا من الملتزمين تماما من الذي ألزمه قوه القانون نحن لا نريد المواطن الصالح نحن نريد الرجل الصالح ولا يكون رجلا صالحا الا اذا كان عليه رقيب من نفسه ان يفعل النفس اللوامه التي اقسم الله عز وجل بها لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه النفس اللوامة التي لا تترك صاحبها يعيش في هدوء ابدا تلومه على اقل ذنب يفعله حتى لو كان خارما للمروءه ولعلكم تعلمون ان المروءه لا دين لها ولا بلد لا بلد للمروءه ولا دين ممكن تجد الرجل كافرا من اكثر اهل الارض وهو صاحب مروءه عنده اخلاق وقد تجد الرجل ينتسب إلى دين من أو إلى ملة من الملل لأن الدين عند الله الإسلام ما فيش أديان من الخطأ تقول الأديان المعاصرة هو دين واحد فقط الذي أنزله الله عز وجل وأمر به وأمر الناس أن يعتقدوه ألا هو دين الإسلام لكن الشراعي التي تتعدد وليس الأديان كما يقول بعض الناس حاتم الطائي مثلا وحاتم الطائي مات كافرا كما تعلمون وكان أكرم الناس الشجاعة والمروءة والنجدة التي كانت عند العرب وهم كفار فحتى لو أن الرجل خالف قانون المروءة نفسه اللوامه لا تتركه فنحن نريد أن نفعل هذه النفس مرة أخرى فكيف إذا كان الدين مهيمنا على الإنسان؟ انتهت مشاكله الفوضى بتنتهي كل شيء يخالف قانون الحياة ينتهي إذا التزم الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة لأن الإسرائيليات عندنا على ثلاثة أقسام لان بعض الناس لما يقول لك دي إسرائيليات يعني مكذوبات أنا أريد أن أصحح هذا الفهم حتى الذين يطعنون على صحيح البخاري من الجهلة اللي بيكتبوا في الجرائد والمجلات والكلام ده ويؤلفون كتبا يشتمون فيها البخاري ولا احاديث حديث موضوع أو حديث مكذوب والكلام ده واحد عمل كتاب اسمه الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات أريد أن أصحح هذا الفهم ليس معنى إسرائيليات يعني مكذوبات لأن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام القسم الأول الإسرائيليات الصحيحة ومعنى إسرائيليات أي ما نسب إلى بني إسرائيل النوع الثاني ما صح إلى بني إسرائيل النوع الثالث ما لم يصح إليهم. حكم النوع الأول وهو ما صح إلى بني إسرائيل أي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا وما حكاه عنهم أنه يحتج بهذا القسم ما لم يكن شرعنا مخالفا له لا سيما إذا خرج الكلام مخرج الثناء على فاعله قصة أصحاب الغار وقصة الساحر والراهب وقصة جريج العابد وقصة صاحب الخشبة وقصة العقار صاحب العقار الذي وجد جرة من الذهب دي كلها قصص جميلة يعني وحدثت في بني إسرائيل فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل وخرج مخرج الثناء على فاعله يحتج به حكم النوع الثاني وهو ما صح إلى بني إسرائيل هذا النوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يعني من الممكن ان اخذ هذا اذا كان موافقا للادله العامه عندنا كالخبر الذي رواه ابن ابي شيبه في مصنفه بسند صحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان راهب من بني اسرائيل عبد الله عز وجل في صومعه سبعين سنه وكان ينزل يوما من العام الى البلد فنزل يوما فلقي امراه جميله فتن بها فظل معها سبعه ايام في الحرام يعني ثم انتبه فعلم عظم الجرم الذي فعله فهام على وجهه في الارض فلا يمشي خطوة إلا يسجد سجدة كل خطوة يمشيها يسجد على الأرض سجدة تكفيرا عن هذا الذنب فلا زال يمشي ويسجد ويمشي ويسجد حتى وصل إلى جماعة من المساكين عند دكان وكانوا إثنى عشر رجلا فرمى نفسه بينهم أصبح العدد ثلاثة عشر رجلا كان هناك راهب يرسل اثنى عشر رغيفا يوميا لهؤلاء المساكين يعني كل واحد من دول يأخل ايه رغيفا هم اصبحوا الآن ثلاثة عشر رجلا فاللي جايب الارغفه بيوزع أول بأول كده خد, خد خد خد خد الرجل الجديد الراهب الجديد اللي أصبح ضيفا عليهم كان مثلا في نصف المجموع فبقي رجل بلا رغيف اللي هو متعود ياخذ الرغيف يوميا فقال له اين رغيفي فقال له انا ما كتمتك شيئا قال انا كل يوم اخذ رغيفا فسال هل اخذ احد منكم رغيفين قالوا لا كل واحد اخذ رغيفا واحدا فقال والله لا أعطيك اليوم شيئا الكلام هذا الحوار يسمعه الراهب اللي هو العاصي الذي حل ضيفا فلما علم أنه أخذ حصة هذا المسكين رمى له بالرغيف أبو موسى الأشعري لما حكى الحكاية دي عن بني إسرائيل حكاها وهو يموت وأولاده حوله فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف فقالوا يا ابانا ومن صاحب الرغيف فحكى الحكاة لأنه أتالكم دي لكن أنا نسيت لي دباجة الكلام المهم ان الراهب لما علم أنه أخذ حصة للرجل المسكين رمى له الرغيف ومات هذا الراهب من ليلته شو بقى المنظومه عبد الله سبعين سنة وعصاه سبعة أيام وتصدق برغيف يبقى فيه تلت أحداث وزنت عبادة سبعين سنة بسبع ليال فرجحت السبع ليال وطاشت عبادة سبعين سنة ووزنت هذه الليالي السبع بالرغيف فرجح الرغيف فنجا فقال أبو موسى يا بني أذكروا صاحب الرغيف دي قصة حدثت في بني إسرائيل ما هو المستفاد منها عندنا المستفاد ألا تحقر من المعروف شيئا أبدا ولا تستهين بذنب ابدا ذنب واحد يدخل العبد النار وحسنه واحده تنجيه من النار ويدخل الجنه وعندنا احاديث في هذا حديث ابي هريره في الصحيحين ان امراه بغيا دخلت الجنه في كلب سقته ايه يعني كلب يعني امراه بغي يعني تتاجر بعرضها انت ممكن بينك وبين نفسك لو ان امراه جاءت تستفتيك مثلا تقول انا زنيت لمده عشرين سنه ولقيت كلبا يلهث الثرى من العطش فسقيته ترى هل سقيا الكلب تكفر زنا عشرين سنة انت بينك وبين نفسك تستغرب ايه ده ايه يعني سوق ده لو سقيت كلاب الدنيا لا تكفر زنية واحدة انت مكتول بينك وبين نفسك يعني حتى وإن لم تفتي لانه لا يجوز لك ان تفتي وتقول لا انت في النار انت في الجنة الكلام ده لا يجوز يعني ما لم يكن هناك مص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هذا في الجنة وهذا في النار الحديث كما تعرفونه أن المرأة لما نزعت موقها سقت الكلب شكر الله لها فغفر لها ممكن حد يخطر على باله ان عشرين سنة زنا ممكن يدخل الجنة ويسقط ذنبه كله بسقيا كلب في أخف من كده كمان حديث ابي هريره بينما رجل يمشي اذ وجد غصن شوك على الارض نحاه جانبا فشكر الله له فغفر له فانت لا تدري الذنب ذا ممكن يوديك فيه والحسنه دي اين تذهب بك فلا تحقرن من العمل شيئا ان خيرا وان شرا اهو رغيف واحد كان أف كان أفضل من عبادة سبعين عاما. يبقى أنا القصة دي عن بني إسرائيل ممكن اخدها أخذها لي لنها داخلة في الإطار العام للنصوص العامة عندنا ما فيش مشاكل. لا تريد أن تحتج بها أنت حر. خلاص يبقى حتى لو صح الاسناد الى وإلى القائم بني إسرائيل مثلا لا تصدقهم ولا تكذبوهم. قسم الثالث من الإسرائيليات داء اللي هو المطروح الذي لا يعمل به يبقى اذا لما اقول هذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحه يبقى خلاص عرفنا الإسرائيليات على ثلاثه انواع وعرفنا حكم كل نوع من هذه الايه من هذه الاسرائيلات يقول النبي عليه الصلاه والسلام كان رجل في من كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسا يعني ارتكب ذنبا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله ألا وهو القتل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء أول ديوان يفتح الدماء وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعناه وأعد له عذابا أليما عظيما, عد له عذابا عظيما. يعني خمس عقوبات على الذي يقتل متعمدا عشان كده العلماء قالوا ترى القاتل المتعمد يدفع الديه ولا لا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ثم ذكر دية القتل الخطأ لان دفع الدية معنى إسقاط الذنب فإن الله عز وجل لا يثن العقوبة على عبده مرتين وكما قال سفيان بن عيينة في مراه النسائي في جزء من إملائه بسند صحيح قال سفيان رحمه الله كل ذنب جعلت فيه الكفاره فهو من اهون الذنوب لذلك لم يجعل الله للكذب كفارا كل ذنب يبقى في كفاره يبقى معناها ان الله سيخيلك من عثره هذا الذنب انما المشكله الا يكون للذنب كفاره عشان كده قال ولم يجعل الله للكذب كفاره ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما فيش في كفار لا هذا العلماء اختلفوا بقى في توبة القاتل عمدا هل هي مقبولة ولا لا على قولين مشهورين ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عن الجميع يذهبان إلى أن القاتل عمدا لا تقبل توبته طبعا ابن عباس له قولان في المساله تقبل ولا تقبل وزيد بن ثابت له قولان في المساله تقبل ولا تقبل اما ابو هريره فلم اقف الا على انه لا تقبل توبته طب ايه سبب الخلاف في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قال اختلف اهل الكوفه في قا في, في, في في في قاتل مؤمن عمدا او في الذي يقتل عمدا قال فرحلت الى ابن عباس وفي روايه فرحلت الى البحري البحر اللي هو ابن عباس كان يشبه بالبحري ليه لكثره علمه ابن عباس كان عايش في البصره وسعيد مجير في الكوفه فذهب الى ابن عباس فقال ابن عباس لا توبه له ومن يقتل مؤمنا متعمدا نزلت بعد قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك القاثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة وأخلت فيه موانة إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا قال هذه آية الفرقان نزلت أولا ونزلت بعدها آية النساء وفيها ومن يقتل مؤنا متعمدا ولم ينسخها شيء وليس له توبة ده القول الأول لابن عباس القول الثاني لابن عباس أن له توبة ويدل على ذلك أثران الأثر الأول رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال فقال ألقاتل توبة قال له ولما قال إني خطبت مرأة فأبت أن تنكحني ونكحت رجلا غيري فغرت فقتلتها ألي توبة فقال له أمك حية قال له لا قال اذهب واعمل وتقرب إلى الله عز وجل بما استطعت قال عطاء بن يسار فلما انصرف سالناه لما سالته عن حياه امه فقال انا لا اعلم شيئا اقرب الى الله من بر الوالده فذهب ابن عباس هنا الى ان بر الوالده ممكن يكفر الايه ذنب القتل العمد هناك ما هو اصرح من هذا وهو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح لأن ابن أبي شيبة يرويه عن شيخه يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألقاتل المؤمن توبة قال له لا فلما انصرف الرجل قال فسالناه الوساعد بن عبيدة فسألناه الم تفتنا قبل ذلك ان لقاتل المؤمن توبه قال اجل ولكنني رايت في عينيه الشر او انه يريد ان يقتل قال فمضينا خلفه فوجدناه كذلك يعني مثلا في خناقه في الشارع وفي محل سكاكين واحد بيبيع سكاكين وانت شايف الخناقه قدامك داخل واحد خرج من الخناقه لك السكين هذه بكام الدين سكينه هل يجوز ان تبيع له هذه السكين لا يجوز ان تبيع هذه السكين او ان واحد بيبيع اسلحه وانت شايف في خناقه واحد خرج لك الدين السلاح ده ابكان لا يحل ابدا لك ان تبيع برغم أن بيع السلاح في غير هذا الموضع جائز وبيع السكين في غير هذا الموضع جائز لكن في هذا الموضع لا يجوز يبانا استفدت من فتوى ابن عباس هنا مراعاة حال المخاطب والقراء تكون عادة خفية ولذلك من شروط المفتي أن يكون فقيها النفس شرط أساسي في المفتي لان ممكن المفتي يكون عنده علم كثير لكنه غشيم وأنا قلت في مطلع كلامي الدليل الصحيح ينبغي أن يوضع في مكان ملائم إذا وضع الدليل الصحيح في غير المكان الملائم أحدث فسادا عشان كده المفتي لابد أن يكون بصيرا يعني مرة وهذا مما تعلمته من كتب اهل العلم ومما تعلمته من الحياه مع, الحياة مع الناس وملابسه الناس ومشاكل الناس ارسل لي رجل مره رساله على المحمول يقول امراتي بصقت في وجهي وقالت لي لو ابوك راجل وخلف راجل طلقني انا بقول لكم الرساله زي ما جاتي وجرحتني بالسكين وقلت لها اترك العمل يا انا يا الشغل قالت له طبعا الشغل وقعد يرص كده بلايا كده حاجات كده النفس لا تطيقها وبعدين ختم الرساله قائلا هل اذا طلقتها اكون ظالما لها يا حلاوه أه. بقى بعد كل اللي انت رصيته ده تبصق في وجه وتقول له لو ابوك رجل وخلف راجل وتجرحه بالسكينة ويخيرها بين العمل وبين أن تبقى معه تختار الشغل وبعدين يجي يقول له بعد كده ايه رأيك يا مولانا أطلقها ولا ظالم لها من الخطأ الجسيم أن تقول له طلقها لأنه لن يطلقها ولا يستطيع أن يطلقها لأنك حينئذ تنفخ في رماد لان يكفي خصلة واحدة من الخصال دي كان يطلقها فوراً مش عايز أقولك يفعصها لا يطلقها فوراً حتى لو أنا تدخلت دخلت له يا أخي عندك أولاد واتخ الله وسمحها لا يمكن يسمع كلامي فطبعاً أنا على طول رقم التليفون اللي جات لي منه الرسالة اتصلت بي قلت له يا اخي هو انت, انت مفتري عايز تطلع يا أخي هي عملت ايه ها يا اخي التمست اخيك سبعين عذرا وبعدين يا اخي جل من لا يخطئ وبعدين عندك منها اولاد فايه الافترا اللي, اللي انت عايش فيه ده وبتاع قال لي يعني مولانا انت شفنا ما تطلعش قلت له طبعا يا اخي لا تطلقت زي تطلع واحده ست زي دي ها جزاك الله خيرا مش عافيه ايوه طبعا لاني ما اقدرش اقول له طلقها مش هيعرف يطلقها ها ممكن اقول له ادبها يرتكب جنايه يروح يجيب ماي طار ويحطها عليها لانه غشيم فاللي زي ده لا استطيع ان ان امره بضد طبعه ها ضد الطبع دي مشكله ما ينفعش ان انا افتيه بما بملكات الخاصه بصفاتي يعني ممكن اكون انا مثلا حميري قوي رجل ما اسمحش الحد دسلي على طرف المراه بس لو برايتلي كده أو لا انت طالق ما ينفعش ان انا افتي الناس بشخصيتي بل لا بد ان اراعي مصلحه الناس في الفتوى والبيوت المستقره رجل قوي مع امراه ضعيفه او امراه قويه مع رجل ضعيف المهم يبقى فيه رئيس واحد المركب ها يبقى الرجل ايه عايش في كنف امراه الدنيا تمشي برده ها زي مثلا الرجل اللي هو اتخانق مع امراته راحت تجيب العصايه له اندخ تحت السرير قالت له اطلع قال لها مش هطلع كلمتي ما تنزلش الارض ها يعني خالص دخل تحت السرير مش هيطلع ابدا عشان كلمته ما تنزلش الارض هو رجل ايه هو رجل البيت فانا عايز اقول الحياة بتستقر ان يكون هناك رجل واحد قائد فأنا لما أجي عشان أفتي أسمع بعناية لا أتضجر من المشكلة لو واحد له مشكلة مدوية ولا حاجة انتظر حتى نفسي تهدأ حتى لا أفتيه بصفاتي أنا إنما أعطيه الحكم الذي يناسبه هو دي العلماء بيشترطوا أن يكون المفتي فقيها النفس عندو ملكه قويه يقرا الرجل من عينيه يعرف من خلال كلام المراه شخصيه المراه مفاتيح المراه يوم يعطي الدواء الناجع فابن عباس رضي الله عنه لما قال ليس لقاتل المؤمن توبه قال اني رايت في عينيه الشر ولذلك اغلق عليه الباب زيد بن ثابت له قولان في المسألة برضو له توبة وليس له توبة إلا عليه أهل العلم أكثر علماء أن, أن للقاتل عامدا توبة ليه قال لك عشان آيات الوعد وأحاديث الوعد منها مثلا الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودي لا لم تنسخ والنسخ يدخل لا يدخل في الاخبار يدخل في الاحكام انما الاخبار لا وفي بعض الاحاديث عفوا قبل الحديث قول الله عز وجل يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ولفظه جميع من صيغ العموم واسرفوا اي لم يتركوا ذنبا الا فعلوه والحديث اللي يعني فيه مقال خفيف ويصححه أو يحسنه بعض أهل العلم إذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وعد الله عز وجل عبدا فهو منجز له ما وعد وإذا أوعد هدد من الوعيد يعني فهو بالخيار إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالذي يدخل تحت المشيئة لا تستطيع أن تقطع له بالنار وهناك أيضا أحاديث وآيات أخرى في هذا الباب لو أريد أن أستفيد حتى يعني لا نأخذ وقت المحاضرة إذن أول فائدة نستفيدها رجل قتل تسعة وتسعين نفسا يعني كان يذبح الناس ذبح النعاج تعود على لون الدماء صار قلبه قويا عادش بخاف من شيء هذا الرجل مع فداحة ما ارتكبه عرضت له التوبة يعني فتح الله عز وجل قلبه للتوبة فذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء لذلك لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون لان ذنبك شيء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الرحمه مئة جزء انزع على الارض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق مش الخلائق يعني الانس والجن فقط كل مخلوق يدب على الارض له جزء من هذه الرحمه من لدن ادم عليه السلام او من قبل خلق ادم عليه السلام لان خلق ادم جاء متاخرا عن خلق السماوات والارض والجبال والجن والكلام ده الى ان تقوم الساعه حتى ان الدابه اي العجماء التي لا تعقل لترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تصيبه كل ده بجزء واحد احنا النهارده العالم بيقولوا داخل على 7 مليار بني ادم ده الانس بس الجن عددهم كام الحشرات والحيوانات والطيور والكلام ده عددها كام لا يحصيها الا من خلقها سبحانه وتعالى كل ده بجزء واحد انت ممكن احيانا تموت رحمه ل أي, أي إنسان لابنك لأبيك لأمك لصاحبك تموت من, من كثرة الرحمة التي تملأ قلبك وأنت فرد واحد ودي أعداد لا يحصيها إلا الله فالذي يظن أن ذنبه أعظم من مئة جزء لا يكون إلا كافرا لذلك قال الله عز وجل إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون وأنا اخترت هذا الحديث عشان إحنا في شهر رمضان و... والشهر ده بيرجع كثير من العصاة إلى الله سبحانه وتعالى وبتبدأ مسيرة, ال... بدأت مسيرة الالتزام في حياتي كثير منا في هذا الشهر الفضيل يعني فحتى لا يؤسك يؤس يؤس يؤس يؤس الشيطان ويدخلك في منطقة اليأس وإنك ارتكبت الذنب الفلاني والفلاني والفلاني وأن يغفر لك انا اقول لك هذا الرجل قتلت تسعة وتسعين نفسا ارتكب جرما من اعظم الجرائم بعد الشرك بالله ومع ذلك عرضت له التوبة انفتح قلبه للتوبة فبدأ موفقا فقال دلوني على اعلمي انا عايزك تاخد بالك من كلام. عشان احنا بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني ها كيف استخرج انا الفوائد من النص الواحد واتيت بحديث مشهور ربما اذكر لك من الفوائد ما لا يخطر لك على بال مع انك انت بتقرا الحديث ده ليل نهار وبتسمعه ليل نهار فهذا الرجل قال دلوني على اعلم اهل الارض يقول اهل العلم العلم نصفان سؤال وجواب فإذا أحسنت السؤال خرج الجواب حسنا ويقولون حسن السؤال نصف العلم مش أن نترك العلم سؤال وجواب يعني حسن السؤال نصف العلم وعلى قدر ما تحسن السؤال يصيب المفت الجواب بعض الناس يقول لي أنا سألت الشيخ الفلاني عن المسألة الفلانية فأفتني بكذا أستغرب من الفتوى هذه الفتوى لا يمكن يقوله هذا العالم فأقول له كيف سألته يقول سألته كذا وكذا أقول له سؤالك غلط وكان من محاسن شيخنا الألباني رحمه الله انه لا يجيب السائل حتى يصحح له السؤال السائل يساله, يقول يسأله, سؤال. يسأله سؤالا معينا يقول له تقصد كذا يقول له لا طيب تقصد كذا يقول له لا طيب تقصد كذا يقول له لا يقول له طيب كرر السؤال يكرره يقول له آه لعلك تقصد كذا يقول له ايوه هو انا عايز كذا يقول له سؤال غلط المفروض انك أنت تسأل كالآتي ما حكم كذا وكذا وكذا هو له سؤالك يقول له نعم فيجيبه حينئذ يبقى تصحيح السؤال يعني أنا لو وصلتني فتوى خطأ عن عالم كبير أنا أعرف محله في العلم قبل أن أتهم العالم وأقول هو مخطئ والخطأ ركبه أسأل عن سؤال السائل ماذا قال السائل وحتى أجابه هذا العالم الفاضل والجليل بهذا السؤال بهذا الجواب الخطأ فأنا مش عايز حد يتسرع وقول ده جواب خطأ حتى يسأل عن سؤال فالسؤال فالجو... مع الجواب زي الصوت مع الصدى انت عارف انت صدى الصوت يرجع لك كما كان الصوت تماما انا بتكلم الان وانا سامع صدى صوت في القاعه فكما اتكلم يرجع للصدى الصدى زي ما بيحكوا ان ولد أن ولدا يعني صبيا صغيرا راح الغابه وهو في الغابه لوحده صرخ رفع صوته يعني فراجع له صدى الصوت فتصور هذا الصبي ان في واحد اخر في الغابه بيقلده وانت عارف بقى لما واحد يكون بيقلدك في الكلام انت بتتغاظ ها فالصبي لما سمع صاد الصوت وقف يتسمع لم يسمع شيئا قال من انت اما رجع له صاد الصوت ايه من انت برضه فقال له قل لي من انت فامرجع له صاد الصوت قل لي من انت فقال انك حقا قبيح فإن له صاد الصوت إيه؟ إنك حقا قبيح فاتغاز فأخذ عصايا ورح يلف على الولد اللي بيشتمه ده اللي بيقول له إنك حقا قبيح دي المهم بحث عنه في الغابة فلم يجده فرجع حزينا كاسف البال إلى أمه أم حكى له الحكايه قال له وانا في الغابة حصل كذا كذا وواحد شتمني وبيقلدني أقول له من أنت يقول لي من أنت أقول له إنك حقا قبيح يقول لي إنك حقا قبيح فابتسمت أمه وقالت له يا بني إنه لم يكن ثم إنسان ما كانش في حد معك في الغابة إنما هو صدى صوتك ولو قلت حسنا لسمعت حسنا لأن هو قال له إنك حقا قبيح فالأم يتعلمه فالأم يتأدب الولد يتعلمه يعني لو قلت حسنا لا سمعت حسن ليه بقى ما عندي بقى ايه العلاقه ما بين السؤال والجواب زي العلاقه ما بين الصوت والصدى فهذا الرجل كان موفقا علم فضاعة جرمه فقال لك ما ينفعش يفتيني في هذا الجرم الا واحد عالم كبير فقال دلوني على اعلم اهل الارض يعني ما ينفعنيش عالم نص نص ولا واحد طالب علم و ده لانني مصيبتي كبيره جدا فدله الناس على راهب يبقى نقف عند دلوني على اعلم اهل الارض اذا عرضت لك مساله يجب ان تسال فيها, فيها اعلم الناس ساعات واحد يطلق مراته يوم يروح لمقيم شعائر في مسجد بقيم شاعر يعني او مؤذن وساعات يبقى فراش المسجد اللي بيكنس المسجد له مولانا قلت لها انت طالق يرجعك ابو حنيفه يطلقك الشافعي يطلقك, يطلقك مالك يطلقك مش عارف مين يعني. طالق حنفي ومالك وشافعي وابو حنيفه وداوود الظاهري كمان بس انا مولانا كنت غضبان وكنت زعلان وكانت مزعلاني وعندي أولاد ويعيط يبكي يوم يرق حال قلب هذا الجاهل يقول له خلاص عاد خمسين جنيه وعندش تعملها تاني ويروح وفي ناس كنت انا زمان أحيل السائل لجنه الفتوى عندنا في الطلقة الثالثة بالذات أنا الطلقة الثالثة مفتش فيها الا ان تكون واضحه ليه احتمال يكون فيه يعني مش مشكله ولا حاجه ارجعه لمراته حاجه تبقى مشكله فانا بحطط لنفسي الفتوى الثالثه في الطلاق ما بفتيش بيها فيقوم يقولي لي يا مولانا انا طلقتها في الحيض قال له الطلاق في الحيض في خلاف الجمهور يذهب الى ان تقع مع الإثم وشيخ الاسلام وطائفه كده من العلماء قليله يعني يفتون بان الطلاق لا يقع في الحيض واحد قلت له المعلومة دي فعرف ان ايه ان طلاق لا يقع في الحيض أي من رايح رجل الفتوى لا سبعة قاعدين يفتوا الناس فسأل واحد قال له من اللي ما بيطلقش في الحيض في دول أه يعني انت رايح عايز تنائل الفتوى فالرجل اللي, اللي ساله ما يعرفش قال لا ما والله انا مش من هنا ها فاهم رايح الاولان قال له ما طلقتها في الحيض قال له يقع يعني مش الشلطة اللي أنا عايزه فضل يلف بقى يلف الحد ما لقى واحد بقول له لا تقع أم واخد الفتوى مروح لا ده يتحمل مسؤوليتها العالم ممكن يكون عنده تبحر في المسألة واقتنع بأنه لا يقع في الحيض أو يقع في الحيض خلاص لكن هذا الذي يتبع هواه ويبحث عن المفتي الذي يعطيه فتواه هو ده المسؤول فأنا عايز أقول ما تروحش المقيم شعائر ولا الكلام ده إنما لابد أن تذهب إلى عالم وده كان الرجل موفقا في أول درجة من درجات التوبة أنا وقال دلوني على أعلم اهل الأرض فدلوه على راهب هنا بقى المشكلة أن العوام لا يفرقون بين العالم وشبيه العالم بسبب اختلاط الازياء يعني انت عندكم هنا مثلا في قطر او في الخليج عموما تلاقي كل الناس تلبس الغطره والعقال ولها لحيه طيب انا عايز في كل الليحه الجالسه دي والنفس لابسين غطره وعقال انا عايز اميز العالم من غير العالم اميزه ازاي يعني كان زمان رجل الدين مميز يلبس العمامه ويلبس الكاكوله والجبة والقفطان وبتاع ماشي الدنيا كلها تعرف ان ده إيه ده عالم خلاص اي رجل بيشتغل بالدين يلبسه سواء كان عالما او غير عالم فاختلاط الأزياء جعل الناس لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم فعايز ياخد فتوه يروح لمولانا مولانا مين بقى؟ اللي لبس عمام أو لبس طاقيه زي حالات كده ولا ارخى لحياتها ولا بتاع فهذا الاختلاط بين العالم وشبيه العالم دي مشكلة عشان كده لابد أن يكون لك علماء واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة بالترتيب انت اللي بترتب العالم على حسب شهرته وعدالته وثقة الناس فيه ثم إذا عرضت لك مسألة تسأل للعالم الأول مش ما تشتلاقي العالم الأولان يبقى الثاني يبقى الثالث طيب العالم الاول قال لك حرام والثاني قال لك حلال تلتمسه مفتيا ثالثا يكون مرجحا لان في كثير من الناس يقول لك والله انا احترت مره اسمع العالم يقول لي حرام والثاني يقول حلال انا مش عارف انا اعمل ايه اتبع وأني واحد فيهم اقول انت تتبع الادينا والاعلم والاورع ومن فشت عدالته في الناس عشان كده اهل الفتوى من العلماء يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد بشرط ألا يكون له هوى لو بقى له هوى في اختيار من يقلده تبقى المشكلة مشكلة العام يبقى هو لما الناس دلوه على راهب شافوا واحد بيتعبد وواحد قاعد في الصومعه على طول قال لك ده راجل بقى يعني بيعبد ربنا والكلام ده فدلوه على راهب <تصفيق> فرح قال له إنه شو بقى الرواية دي إنه قتل تسعة وتسعين نفسا في رواية تانية قال إني بس أنا عايز أقف عند إنه مش إني إنه قتل تسعة وتسعين نفسا اله توبة إنه دي لضمير الغائب مع ان مقتضى السياق يقول كما في الوقت الثاني إني قتلت تسعة وتسعين ألسان ألي توبة الصيغة الأولى اسمها صيغة تجريد أو التفات أي أنه انتقل من الضمير الحاضر إلى الغائب استخدام ضمير الغائب في الفتوى او في الوعظ مهم جدا تخيل مثلا ان انا الان وانا بكلمكم كده وبعدين عمل اشاور وانا بتكلم ما اقصدش حد معين يعني بس المهم ايدي وقعت على واحد ودرعي ما بيتحركش روحي من كل ما اعمل او اعمل كده اهو ها واقول ايه اعلم خلي ما لك على ها؟ عشان مش حد ها ف... عشبش حد فاعلم أنك إذا مت مشركا ستدخل النار وبئس المصير يومي يقول بالله الله هو بشار عليه ليه ها لما أقول أنت مجرم تحس كده أن قلبك انقبض أبض ليه لأن أنا أخاطبك مباشرة لكن تخيل مثلا لو قلت مثلا إنه إن فعل كذا فهو مجرم تقول مش أنا يعني ضمير الغائب بعد التهمة تماما فأنت وأنت واقف على المنبر أو أنت جالس على المنصة لا تستعمل أنت ولا إنك لكن استعمل ضمير الغائب في الخطاب تقول من فعل كذا فهو كذا لان دي أخف أخف في إيه في استقبال الناس للموعظة ده بيسمى التفات وساعات انت بتسال عن نفسك انت مفتي لكن فتوى محرجه فانت مش عايز تبين ان انت صاحب الحاجه فتقول هناك رجل يقول كذا وكذا او فعل كذا وكذا ما حلم الحكم الشرعي في المساله يوم يقول الحكم الشرعي في المساله كذا وكذا وكذا وانت تعفى من انك انت تفصح عن نفسك وهذا وارد في كثير من الاحاديث النبويه اقربها مثلا الحديث بتاع زينب امراه مسعود <تصفيق> لما سمعت النبي عليه الصلاه والسلام في موعظه من المواعظ يحض على الصدقه فقالت لابن مسعود زوجها وكان خفيف ذات اليد كان فقيرا قالت سال النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان اعطيك الصدقه ام لا فابن مسعود قال لا أسأله انا ولكن سليه انت فذهبت وكان اسمها زينب الى باب النبي عليه الصلاه والسلام وجدت امراه واقفه على باب النبي عليه الصلاه والسلام اتته لتسال عن نفس المساله واسمها زينب ايضا فبلال بن رباح رضي الله عنه المؤذن داخل على النبي عليه الصلاه والسلام فاستوقفته زينب إمارات بن مسعود فقالت له سل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا ولا تخبره من أنا اشوف حتى المرأة الوفيه علشان برضو ما تكشفش ابن مسعود لا تكشف زوجها وأنه مستحق للصدقة. فلما دخل بلان بن الرباح قال يا رسول الله إن مرأة بالباب تسأل عن كذا وكذا فقال له ما اسمها ما يضرش يقول با ما عرفش فقال اسمها زينب فسأله مرة أخرى أي الزيانب زينب بنت مين يعني وهو زينب كثيران قال هي زينب امرأة ابن مسعود فقال نعم ولها أجران يبقى أخفت نفسها وكثير من الحديث النبوي يقولك سأل رجل رسول صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا تيجي في روايه تانية أن الذي سأل هو صحابي الحديث يوم الشرح يقولك إنما أبهن نفسه لمصلحة أبهن ذكره نفسه لمصلحة وهكذا يعني. فهنا الرجل لما سأله قال دلوني على اعلى من أهل الأرض فدلوه على راهب اختلاط الأزياء والكلام ده ضيع المسألة ليه لانه لما قال إنه قتل تسعة واسعين أله توبة الراهب استبشع المسألة دي قال أبعد تسعة وتسعين نفسا يعني أتيت لتتوب إشكال الراهب إيه أنه يعبد الله وحده وهو جالس في صومعة لم يخالط الناس لم يعرف علل الناس لذلك هناك فرق كبير شاسع البون بين العالم الذي يخالط الناس وبين حبيس المكتبة وبين العالم الذي يجالس الكتب ولا يخالط الناس الذي يخالط الناس يسمى عالم عامه. إنما حبيس المكتبة مشكلة في الفتوى. شيخ الإسلام ابن تيمية كان رجل عامه. نزل في وسط الناس وعرف مشاكل الناس. فاستطاع أن يحل مشاكل الناس بالأدلة قرآنا وسنة. ساعات بقفي حل لمشكله انسان ولكن انت لا تعرف الدليل او ان الدليل امامك ولكن لا تعرف كيف تستنبط الحكم من الدليل انا مره يعني في في بعض البلاد كنت احاضر بحديث في صحيح مسلم وكان في مشكله في ذلك الوقت رجل عامل البيت بتاعه عباره عن حانه يشربوا خمر ويسكروا وبتاعه فيه مخالفات وقمار والكلام ده وفي ناس عايزين يدخلوا عليه عشان يضبطوه متلبسا فيقوموا يسلموه للايه يسلموه للقضاء يعني فحصل خلاف بين طائفتين طيفة قالت نحن نعلم أنه يشرب الخمر يقينا بس المشكلة لما تيجي تتكلم في القضاء ولا يقولك يقول لك فين الدليل فاحنا عايزين ندخل عليه نكبس عليه وناخد منه الحاجة لأنه أفسد في الأرض وعمل وخلى والكلام وجماعة آخرون قالوا أنه لا يجوز اقتحام البيوت إلا بإذن صاحبها وإلى آخره أنا أقص هذا ليس لافصل في هذه القضيه ولا اقول الراجح ايه في المساله دي لانه خارج الموضوع بتاعنا بس انا عايز اقول الفكره يعني الشاهد الذي اريد ان اقوله كنت اشرح حديثا في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه خلاص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابه في يوم من الايام وعدين قام من بين اظهرهم وتركهم وغاب فخشي الصحابه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اصيب باذى فانطلقوا جميعا في كل مكان يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام فأبو هريرة روي الحديث قال جئت حائطا للأنصار الحائط هو البستان اللي له سور على سور يعني حوائط أربع قال فبحثت عن باب فلم أجد ووجدت ربيعا والربيع هو الجدول الربيع يعني قناة ماء تمر في أسفل الجدار وفي قبو وكذا في اسفل الجدار تمر منه القناة قال فاردت ان ادخل فلم ايه استطع فاحتفزت كما يحتفز الثعلب احتفزت جمع أعضاءه بعضا على بعض عشان يعرف يدخل من الفتحه دي وفي روايه ابن حبان قال لك فحفرت كما يحفر الثعلب كان واعدي ايه يوسع الفتحه المهم لما دخل من الفتحة دي قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً ظهره إلى الحائط داخل البستان قال فلما راني قال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا وخشينا ان تصاب بأذى ففزعنا وفزع الناس وكان في القوم أبو بكر وعمر فاحتفزت كما احتفزوا السعر وحكالوا الحكايه دي فقال يا ابا هريره خذني علي هاتين فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة خرج وجد عمر بشره بالجنة عمر ضربه إلى آخر الحديث فالعلماء وهم يعددون فوائد فالعلماء هم يعددون فوائد الحديث قالوا ايه وفي هذا دليل على جواز دخول ملك الغير بدون استئذان لمكروه أو نحو ذلك لأن الأصل ألا تدخل عينك في ملك الغير فضلا عن بدنك ده الأصل لكن أبو هريرة دخل بغير أن يستئذن صاحب البستان ليه لمكروه أو غير ذلك دار جارك مثلا فيها صراخ مش تخبط على الباب إنما بتدخل على طول قد تطلع وأنت تدخل على عورات البيت لكن الذي أدخلك البيت إن فيه صراخ في داخل البيت فدخلت للنجدة فهنا بقى واحد من الفريق الآخر يقول لك نقفش بيعملوا. أخذ هذا الحديث وقال فرصة قد وجدنا دليلا على هذا طبعا أنا أقول هذا مع قطع النظر عن الحكم في المسألة لأن هذه هذه أجنبي فلما قتل الراهب الراهب طبعا غشيم لم يجرب الفتوى على الأقل كان يحتاطه لنفسه رجل قتل مئة نفس إيه يعني لما يقتل واحد كمان يبقوا قتل تسعة فسعين نفسه يقتل واحد كمان تعود على القتل فيش مشكلة فالعالم الذي خالط الناس رجل العام ما بقى مش رجل المكتبة يستطيع ان يحتاط لنفسه كان ممكن يقول له ايه طيب المساله يعني دعني ابحث في المساله مر علي غدا او بعد غد او عليك بفلان فانه اعلم مني كان ممكن يتحجج باي حجه من هذه الحجج لكن لانه لم يباشر الفتوى لم يخالط الناس يعبد ربه فقط لم يتعرض للفتوى قال له ابعد تسعة وتسعين نفسا يعني جيد توب فكمل به المئه ثم عرضت له التوبه فقال دلوني على اعلم اهل الارض تاني فدلوه هذه المره على راهب عالم فقال له انه قتل مئة نفس أله توبه قال نعم هذه اول شوف الجواب بتاع العالم ازاي اتنال لا لا توبه لك العالم قال لما قال له ألاه تبقى نعم ومن يحجب عن باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد معه جواب العالم مقسم إلى ثلاث فقرات عشان الوقت داهمني وصاحبنا أخبارا أننا خلاص يعني فضل عشر دقائق وأنا أحاول أننا أعرض المسألة لكن أنا مضطر بكل أسف إن أنا أقف على هذه الفائدة قلت لكم الحديث فيها ستون فائدة فأقف على آخر هذه الفائدة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى جواب العالم ثلاث فقرات الفقرة الأولى كانت تكفي في الجواب هو سأله إني قتلت مئة نفس ألي توبة قال نعم تم الجواب أم لا؟ تم الجواب لكن هل هذا الجواب المختصر ينفع المستفتي؟ قال لك لا العالم ناصح يجب عليه أن يكمل الجواب للمستفتي ولو لم يسأل عنه المستفتي وده ما يسميه العلماء بجواب الحكيم إيه تعريف جواب الحكيم؟ أن يزيد المفتي في الجواب عن حاجة السائل لمصلحة السائل برغم من السائل لم يسأل لكن لا تتم مصلحته إلا بإتمام الجواب زي مثلا حديث أبي هريرة الذي في السنن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا افنتوضا بماء البحر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه شوف الجواب قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته طب الرجل سال عن الميته عن ميته البحر ابدا هو سال عن هل ماء البحر يجزئ في الوضوء كان الشطر الاول من جواب كافي هو الطهور ماء خلاص لماذا ذكر حل الميته لان ما البحر طهوريه ماء البحر واضحه للعيان بخلاف ميتته لان احنا عندنا في القران حرمت عليكم الميتات والدم فممكن واحد يأخذ بعموم الميته ويقول لك السمك حرام اي شيء يخرج من البحر حرام وقد فعلها رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من افقه الناس والحديث الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الانصاري قال ارسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه سيف البحر فظللنا شهرا يأخذ كل واحد تمره نمصها ونشرب عليها الماء حتى فنى التمر فاخرج لنا البحر دابه عظيمه يقال لها العنبر سمك حوت كبير اول ما الحوت ده قذف به البحر على الشاطئ قال أبو عبيدة, ابو عبيده ابن الجراح وانت عارفين ابو عبيده ابن الجراح ده يطلع مين ها وعارفين مكانه من من النبي عليه الصلاه والسلام ومن الامه أول ما الحوت خرج من البحر على الشاطئ قال ميتة لا تاكلوه لما ابو عبيده بيقول ميتة لا تاكلوه إعمالا لعموم حرمت عليكم الميتة أم الواحد زي ده لا ندري قدره من العلم ممكن يركب بالبحر يغيب في البحر خمس ستة أيام ينفد زاده إذا لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن ميتة البحر حلال ممكن يموت من الجوع فاشفاقا من النبي صلى الله عليه ان بين له حكم الميت برغم أنه لم يسأل عن حكم الميت ده اسم جواب الحكيم ومنه ايضا كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ركبا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما تعرفوا عليه فامرأة حملت صبيا صغيرا ورفعته قالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك اجر طب هي ما سالتش عن الاجر انما سالت عن الحج فكان يكفي ان يقول لها نعم لكن لما قال لها ولك اجر هذا صبي صغير يعني لو حج هذه الحجه لا تجزئه عن حجة الاسلام فساعات انت بالذات في زمنا ده الحج بقى غالي جدا ومحتاج نفقات وبتاع الكلام ده فانت تقول ليه طب انا هاخد الوالد ده حيكلفني تذكار الطيران ويكلفني اقامة وفندق مش عارف الكلام ده وفي الاخر الحج مش هتتحسب له لا اأجله لحد ما يبلغ وتتحسب له الحج فيوم يأتي الشطر الثاني وليك اجر ثم انت تقول لي ايه اذا كانت صاحب مالته الخلاص طالما لي اجر يبقى خلاص يا اخي لا احرى من الاجر يبقى اذا حفز الناس ان يأخذوا اولادهم حتى وان لم تجزئهم ليه الحجة فهذا العالم واضح من جوابه أنه عالم فعلا قال له لما قال ألية لا نعم معلش أنا باعتذر لو خدت خمس دا ولا عشر دا زيادة بس أتمم أتم هذه الفائدة أنا ممكن أبقى أفضل معكم للصبح لحد السحور يعني ما بزهقش عشان بس يكون عندكم فكرة بس بس أنا مش عايز يعني أخترق البرنامج يكون لكم برنامج ولا حاجة. أو حد ورايا هيقول كلام الأول قال له نعم وده جواب السؤال نمره اثنين قال له ومن يحجب عنك باب التوبة دي امانه العالم قال هذا ليس لي لست انا الذي اقول تيب عليك او لم يتب هذا ليس من اختصاص بشر على وجه الارض الا النبي عليه الصلاة والسلام الموح اليه من الله سبحانه وتعالى عشان كده بعض الناس يخطئ واحد يقول لي والله يا مولانا انا حجيت حج مقبول ولا لا يقول له مقبول قال إيش عرافك ده انت, أنت نفسك لا تعرف إذا كان حجك مقبولا أم لا وظيفة الفقهاء أن يقول حجك صحيح أو باطل بس لكن مقبول غير مقبول لا يجوز أن يفتي بهذا لأن هذا لا يعلمه إلا الله نحن نتكلم في الصحة والبطلان مش في القبول والرد فأراد هذا العالم ان يكون امينا في الجواب ولا يفتات على الشرع ولا على رب العالمين فقال ومن يحجب عنك باب التوبه يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما مات ابراهيم ولده ايه اللي حصل كسفت الشمس الناس قالوا ايه قالوا كسفت الشمس لموت ابراهيم في ناس يركب الموج يقول لك الصط ولا الغنى عشان الناس يعرفوا ابراهيم وغلاوت ابراهيم والكلام ده يعرفوا ان ابنائي ها الشمس بتنكسف عشانهم ومش عارفين الكلام نبينا الرسول السلام فزع من هذا ونادى الصلاه جامعه وجمع الناس جميعا ليبين لهم دي امانه البلاغ قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تخسفان لموت احد ولا لولادته ولكن إذا رأيتم هذا فعليكم بالصلاة فشوف الأمانة في الصحيحين من حديث انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاء رجل أعرابي فوقف على باب المسجد فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية فادع الله أن يسقينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة وهو وقف على المنبر لانه لا يجوز للامام على المنبر ان يرفع يديه هاتين كما في حديث عباره بن الرايبه في صحيح مسلم ان بعض امراء بني اميه رفع يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر إنما كان يشير بالتوحيد بالسبابه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال أنس فما نزل من على المنبري إلا والمطر يتحدر من على لحيته صلى الله عليه وسلم وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء بأت برك وظللنا لا نرى الشمس جمعه سبعة أيام مطر شديد الجمعة اللي بعديها أتى نفس الرجل ووقف على باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية فادعوا الله أن يحبس عنا الماء فضحك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الضراب والآكام والشجر ثم قال أشهد أني عبد الله ورسوله حتى لا ينسب إليه أحد ما ليس له الذي أنزل المطر هو الله سبحانه وتعالى فذكر العبودية في هذا الموضع حتى لا يغلو الناس فيه هي دي أمانة البلاغ فالعالم قال له لما قال اليه تبقى قال نعم ومن يحجب عن كباب التوبة الشق الثالث في غاية الأهمية قال واخرج من أرضك أرض السوء الى ارض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله امره ان يخرج من الارض التي مارس العدوان فيها ليه لانه ممكن الانسان في لحظات انخفاض الايمان يرجع الى المعاصي مره اخرى ممكن بعض الناس يهيجه على ان يفعل المعصيه مره اخرى ممكن بعض الاماكن يعني مثلا يفترض ولد كان كان بيحب بنته مثلا ومرايحين على شجرة قد كده وكل واحد معاه مسمار وقاعد يعمل قلب يرسم قلب وطلع لسهم كيوبيت طالع وسهم داخل ومش عارف الكلام كل ما يمر على الشجرة يليه القلب المحفور يفتكر مين يفتكر البيت اللي كان واقف معاها فممكن يحن فإما أن يذهب إليها وإما أن يستبدلها بغيرها لا ده احنا نقطع الشجرة بقى أو ترحل من البلد مش كل ما تعدي تقول يا سلام كنا وقفين هنا ويا سلام كنا بنشرب هنا ويا سلام كنا مش عارف نعمل لا بد أن تترك البلد وانت عارف الناس القتلة ليه تلميت واحد يدبحهم كده ذبح الخراف والنعاج بتلاقي لهم الناس الجبنة بيستعمل المثل القائل إذا ما قدرتش على عدوك صاحبه ها يعني مش قادر تقتل عدوك ابقى صديقه فممكن واحد يعني ما الرجل القاتل, القاتل ده تاب يجي يقول له يا ابو السباع بشوف عمالي برقلك وانت ساكت ولا بتاع ولا ظاهر عليك فين ايام زمان الله يرحم زمان لما كان حد يبص لك بصه كنت تجيب نصين. هو ايه اللي حصل لك والكلام ده بقى الواد يبص لك الواد اللي مثله وعداله العازب البوصه ده ومش عارف فممكن في لحظات انخفاض الايمان يرجع له الشر مره تانية فيمارس العدوان فلا بد ان يترك الارض التي مارس فيها العدوان اذا اراد ان تتم توبته شوف جواب العالم جميل ازاي ما فيش فيه لا تعسير. ولا في تضيق على الرجل انما نصحه ووعظه وارشده ليه لان العالم في الامه في مقام النبي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنن ابي داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح انه قال انما انا لكم كالوالدي يعلمكم والحقيقه استفدت كثيرا في بعض الجزئيات ولو ظللت معكم الى السحور اعتقد انني لن انهي هذه الايه المحاول في هذا الحديث لكن انا ارجو أن يكون إخواننا قد وصلهم ما أريد من المعنى التجيز اختبط ديني يكون بهذه الطريقة التي أتكلم بها كيف أغوص على المعاني وكل معنى ممكن أعمله محاضرة مستقلة يعني جواب الحكيم ده ممكن أتكلم فيه ساعة واثنين وثلاثة إن المفتي يزيد على حاجة السائل على, على سؤال السائل لحاجة السائل في الجواب ممكن تظل فترة طويلة مسألة الفرق بين العالم وشبيه العالم ممكن تتكلم فيها طويل فالقصد يا اخوانا الغوص على المعاني ادلكم على بعض الكتب التي من خلالها يمكن أن تغوص على المعاني عند كتاب فتح الباري الحافظ من حجر العسقلاني بعد ما بيذكر فوائد الحديث المباشرة للنص في آخر شرح كل حديث يقول ومما يستفاد زياده على ما مضى وابتدي يعدد لك فوائد الحديث الحافظ ابن حجر اخذ الفكره الجميله دي من ابن عبد البر في كتاب التمهيد ممتاز ابن عبد البر من ابي بكر بن عربي كتاب الايه احكام القران اخذها من ابن القيم رحمه الله وانت عايز تعرف برضو مالك ابن القيم راجع الجزء اللي فيه المغازي والسير بعد ما يذكر الغزوه واحداث الغزوه يقول لك ما اشتملت عليه هذه الغزوه من الاحكام يوم يجيب لك احكام كثيره جدا تستفاد من هذه الغزوه بفقرات مما ذكر منها وهكذا يعني دي مثلا بعض الكتب اللي ممكن انت يعني تستعين بها على تجديد الخطاب الديني او انك انت توسع المقاله فيما تعلق بالنصوص الشرعيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين